إن مبادئ كل فن عشر الحد والموضوع أما الموضوع هو القواعد والأصول يعني موضوع أصول التفسير هي قواعده وأصوله هو ضوابطه وأما الثمرة أي الغاية والهدف الثمرة هي اجتناب الوقوع في الغلط والتحريف عند بيان مراد الله تعالى من كلامه اجتناب الوقوع في الغلط والتحريف في بيان مراد الله تعالى من كلامه فخطر كبير وشر مستطير أن يقع الإنسان في الغلط وهو يبين مراد الله يأتي للناس ويقول أيها الناس هذا ما يريد الله منا أن نفهمه من كلامه هذا ما يريد الله قوله هذا خطر كبير فلذلك الذي يقرأ تراجم السلف خاصة خاصة الصحابة الكرام التراجم الصحابة الكرام يجدهم كانوا يتورعون أشجد الورع عند الحديث عن القرآن الكريم حتى التابعون نرى سفيان بن عجين يتكلم في الفقه يتكلم في الحديث لكن إذا سئل عن آية من كتاب الله توقف توقف لماذا لأنه بيان مراد الله من كلامه سبحانه فالإنسان إذا علم هذه القواعد والضوابط اجتنب الوقوع في الغلط والتحريف في حيوية طاقة البشر. ما على الإنسان إلا أن يبذل جهده في معرفة هذه الضوابط وما على المحسنين من سبيل قال ثم الثمره وفضله وفضل إذاً رابعا فضل أصول التفسير ومن المقرر لديكم جميعا إن شاء الله أنه أي علم شرف أن شرف العلم. يدرك ويعرف بشرف المعلوم وهذا العلم أشرف العلوم لأنه يتعلق بكلام الله عز وجل أشرف العلوم هو القرآن هو معرفة التفسير تفسير كلام الله لأنه يتعلق بكلام الله عز وجل حتى نرى الشيخ الإمام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سئل مرة عن أفضل كتاب في العقيلة فقال كتاب الله كلام الله عز وجل إذا فسره المسلم التفسير الأمثل والأكمل نال الخير كله من جميع الوجوه. إذن فضله أنه أشرح العلوم أما نسبته قال فضله ونسبه نسبته هو نسبته إلى العلوم الشرعية لا إلى العلوم العقلية ولا إلى العلوم اللغوية ولا إلى العلوم الصوتية اللسانية ولكنه نسبته إلى العلوم الشرعية وبالأخص علوم القرآن نسبته إلى العلوم الشرعية بالأخص علوم القرآن